It means lineur, إلْكَانَ ثَلْكَ التَّابِ وَفْرُ آنِمُذِين وَبَمَا يَجِدُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْ كَانُوا ذوهم يأكل ويتمسّع ويُلهِم الأمل، فذو ف يعلم. لا عليه الذكر إنك لمجنون لو تأتينا بالمال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 ذلك نسلقمو في قلوب المجرمين لا يؤمنون به وقد خلت and uh I -huh. ذُكِرَتْ أَهْلُ صَارِمٍ فَنَحْنُ نَقُومُ الْمَسْؤُولُونَ وَلَقَدْ جَاءَنَا فِي سَمَاءِ بُرُوجٍ فَإِنَّ مَا نَذَرْنَا ظَرِيرِين لاحظت منا من كل شيطان الرجيم إلا من استرق <تصفيق> السمع فأتبعه Kiitos. I نو نو ني وانا منط وانا مارفون ولقد علمنا المستقدمين منكم ولقد علمنا المست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 وَالْجَانَّ خَلَقْنَاهُ مِنْ قَبْلُ مِنْ نَارِ الثَّمُومِ وَإِذْ قَالَ رَبِّهِ وكل للملائكتي اني خالق بشر من صلال من حمى مما إذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له أتجد الملائكة كلهم أجمعون إلا إبليس أبا مع الساجدين قال يا إبليس ما لك تكون مع الساجدين لبشر خلقته من صلصال من حماء مثل قال تخرج منها فإنك رجيم وإن عليك اللعنة إلى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 قال إنا منكم وجلون قالوا لا توجد قالوا لا توجد إن نا نبشرك بغلام من عالم. قال أبشركم. فَبِأَيِّ مَثَلٍ قَالُوا بَشَّرْنَاكَ بِالْحَسَنَةِ فِتَنًا سَتَكُونُ مِنَ الْقَانِطِينَ وَلَا مَن يَقْنُقُ نَفْسَهُ إِلَّا بِإِذْنِ رَبِّهِ فَمَا خَقَضُوا قُمْ أَيُّ <الأجمعين> <إنّا لمنجوهم> اَجْمَعِينَ إِنَّ أَجْمَعِينَ إِلَّا مُرَآةً <قبض> دارنا إنها لمن الغافرين فلم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 أن تقم منهم، وإنهما لفي إمام مبين، ولقد كم فأصبحوا. برحاب الحجر المرسلين وآتينا Ban and well به أزواجا منهم ولا تحزن عليهم واخفض جناحك للمؤمنين وقل إني أنا النذير المبين كما الذين يجعلون القرآن عظيم. كلا نسألنّه أجمعين عما كانوا يعملون. نصدّق بما سموه أعرض. عن المشركين ان كفانا الكف المسهذين فَيَعْلَمُ وَلَنْ قَدْ عَلِمَ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ أَذْهَبْ بِحَمْدِ رَبِّكَ ربك وكم من الساجدين وأعبد ربك حتى يأثرك اليمين.